السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كنواسي ديكي لبات تفسيرك وحناك بلابانهايا بلوغة سورة الأعراف وحناك دمانهايا دماتك سورة الإسراء الله تبارك وتعالى وحن كبر لنا إنو نغرق كوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه أما بعد يقول رب العيك جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَكَمْ مِنْ قَوْمٍ أَهْلَكْنَاهُمْ فَجَاءَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ كان كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بأسنا إلا أن إِلَّا أَنقَرُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ قَالَنَا اسْتَغْفِرَنَّ الَّذِينَ أُرسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ قَالَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 قال إنك من المنظرين قال فلما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآفينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 فوسوس لهم الشيطان ليُبدي لهما ما يقول عنهما من سوء وَقَالَ وقال ما ناهكما ربكما، وقال ما ناهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقسمهما إن نيلكما لمن ناصحين قد اللهما بغروب فلما ذاق الشجرة بدت لهما ثوائهما وقفقا يخطتان عليهما من ورط الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عذو مبين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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبغيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما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 يقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص واقوم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هدى وفريق حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون عشر كان عشر كياللبي هي اللي إذا نادوه وحونا كمجياء عشر رجي النوس عليكونا سابسانا تفتير كقرآن ككريمك صدنا يدبونا عشر ككوبا ايضا قباد بوك بالله من ايضا تنمذ من سورة العراف ايضا صدناك نواقوه بي اي من السورة نفسها ايضا سورة العراف كنميضا سورة العراف من ادى اصحاب العراف ايضا كما دعا فانت اي وانا سورة دي تضباد فيرسي يا هناك أبن بقول يتبني يا أفر مركة سورة الفاتحة لنب الله سورة البقرة لغان نقوت آل عمران صدع نقوت سورة النساء فر نقوت سورة المعيد شن نقوت سورة الأنعم لين نقوت سورة العراف سورة دي كدبان سورة العراف الحروف المقطعة سورة الله قد الله ترسب وزقود نعوية عيسى غالية اللواثا <واتن> سورة دي سبحان سورة البغرة والرئيسي ألف الأمين ذلك الكتاب سورة أهل عمرام ألف الأمين الله لا إله إلا هو الحي الغيوم سورة العراف سورة دي سبحان ألف الأمين صح سورة العراف وصورة النكية كان من ذا سورة دي شودة انت رسولك عليه سلاة وسلام. في ماكل مكرما وكونهلا، ودل على صدقه أيضا سنة دنيا، فدل على صدقه إني عليه يسديه سورة دنيا، فربه يسديه كميتها، وآياته سورة الأعراف خمس ومية آية، لما بقول يسال سورة الأعراف هذا كذنطه، أما فضيك أرنيه إيسا وحيد هذا بعد القيامة إليك هذا وحبوب إليك هذا أرنيه أتكتك أن الصور المكية وصول بيه إليك أطلاق سورة العرافة بالله أدوه إليه السورة وأن سورة تقول بالله يا بسم الله إيبا وإن مدعا قينيك أليه الرحمن عريس جيوه ان قالا لغرسنها عريسا قران مدغارانه كو انترو ما يسرع ابي وغارن عريسا ابل من فص حروف متجابهه كان علمي جيب ابنك وغمرني اين غارن ويني وحلوه جيده الذي ينتي نغور زيد الله يعلم لي مرادي ايها الله الا هو يوجد يقان وعين وصل ودنا الرند إن قرآنك وحكوشا بذل اللغة العربية قلت اللغة العربية واللي فهم قرآنك معنيك إذا العربي ألف لام من وحي وحي ساب وحي يتقيني لمارك وعليك إذا انت سيادة ألف لام من ساب وحي يتقيني, يتقيني مجر قلت بواسطة اللغة العربية التي نزل القرآن بها لما ترانك لمعنه تلماك نوعه ويتفسير سبنادي فبنا كفنا زين ماهين مراد الرسول في القران اللغه يُرِي سُبْحَانَهُ جل إِلَيْكَ وانزل اليك لِلنَّاسِ مَا للناس ما نزله اليك انا ذكر وعلومه الدجيه وعديد كون بيان من رسول ماهين هو العربيه هو الذي الله ونوفر أمره إلى الله عز وجل نفوض علمه إلى الله عز وجل فنقول الله أعلم دمراج أن فيه الله نيمين أن لا وفي نفس الوقت التعجيز هو التنبيه أي حد التنبيه هو أعلم برار جنائي قول هذا إذن هذا المرحب يتوبنا وصعبنا بإيه وعيه إذن تبليغ الله أمره لأيها الرسول بلغ ما أمزل إليك من ربك أمر كانا التي يجي الله لك ما ما جاء من الوحي أن يبلغه إلى المرحب إذن كل واجب في الددن لها هو هذا القرآن يتوب كارثي ايه يجينا ديان فرتك شنجرا ورئي صعد يبوغ نكور جنجرا على سنسلح كيسو بابا وصدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تصنعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغذبون اذا مركي بوقا سميين كلنا تدعلموا ايه القرآن كانت دكتونيين قرآن كانوا على انكر الله انه قلوبته بالليحي أيه أيه حصب. أي أي جناه الفلاني صاب له كاني كل كوه عن عصب أي المغني جري أي نارك جري إذا هو ضفدع أنا ولا شكا إنه يبرأو جيان إيش ويدينا جيان سانقرت الجودينا جيان إيش ويدينا جيان على الفلاني صاب لنا الله ولا كل كجوك سكان لجرف المركي تنبه إلقاء تاني الله كتاب والذي يجعني المركي فطبعنا وعلى اللغة هذه ربط المقطع على سورة عكب الله فتا مثل هركبه ربط المقطع على مركي اللي قوله واقف القرآن الكريم باي ماناك ياسيم والقرآن العظيم حامين والكتاب المبين ألف الأممساد كتاب أنزل إليك واحى ما أنزلنا عليك القرآن اللي تفقى ما مر... الله مركي كلمة عنتمات القرآن كي لا كليها إذا كلمة عن البرار جنب هذا القرآن كن لهذا لورا بيج هذا هو تنبيه أما تعجيب القرآن كي ذلك سبب وحير هذا اللون السائل لا قولنا مثل هذا أنا قطع دارك قد كانوا قروا من كنا إن هذا إلا عصا في الأول إن هذا إلا قول البصر إن هذا إلا سحر يوصل إن هذا إلا يكون كراه اذا نهدات قران في غير سات ألف لام ان انشاء الحروف ده المعروف ك كوما قرانك حروف تنو كلو كوما ما ليس قد يجد يتلى الى القران ثم انكرت حد 73 والى واو من الله يا اين اوذاك قم لي وددك التاديز وكبي لقد قرآنك للرعيل لغا قاتوا لما لو أكذران لكن يرجى هذا بمعنه الله علم بمراديه قال تعالى كتاب هذا قرآنك كتابه كذلك كتابك إلا جاجي إليك أذب الرسول حقا حقه يلوذجي فلا يكر فبنا ينصنعا في صدريك حفظتك قليه إيشا حرج منه منه أبقرانك للصدر ينصنعان معاً لقد اخذتها تنذيرها إن أبداً إذا قرانك وقد اخذتها لقد اخذتها وإذا قرانك واني حصوصنا هو لقد اخذتها للمؤمنين انتحق الرميسي ايه قرانك اللقوانين ايه ماذا اللقوانيو ايه يوان سماريان خبقوك محوطايا اعو ايه طبو ايه نوانا بكثلت اتضعوا واحد رعلان ومديعي ما قرآن كنزلا لدجيه إليكم لذينك أمضى الليذين دجيه من ربكم فبقين حذي الليذين كدجيه خاء ولا تتبعوا حسرها حين من دونه قرآن ككسوك أولياتها الرعية وعلى الرعية بدنا يحذيوه من بالرعية حتى في قفل مدينيه وقد دين تلقوا الرعية أولية في الأوليان سميسي وحايد كبافة يا قرآن كالرعوة قليلا وحاير ما أدو ير تذكرون انت أدوان سميسان أدوك سوى البلليد اللاذل واكالسان اللي ينسج لكن كروكم قليلا جدا وسمين دينه أدو يارتحون هذا أدوان سمي وإله ما حكدا مريوان سمي لأنت وكان بابانا من قرية جزم أهلكنا أنحقنا هذا الإيمان كي حق الجيدان وعليه يوانا بالجيدان دا تبركوين دي بعد ديارة فارتين بعنا ببنا له زمي قوم النوت قومهون قوم صالح قوم صعي قوم النوت انت إذيكوا الرئيسي وما قوم النوت منكم ببعيد وكان بلانا من قرية تجنب بلانا أن تجنبه الرقني وفجعاها تجنبه وقيمه بأسنا عذاب كان نجا يا سيلي قال هذا النماء بلالهو قادرناك لغا بكي أو أما سيخون إيغا أو قائلون أحرك لك وعذابك أما مارين بو يمت أما هلين بو يمت فلوك أما هرق المو أما مرءهو حد بلنا هدو عذابك هذا المحور اللي قلنا إياه نحن نعجم بجلسه فما كان من نقول تحوههم على القوضة إذ قري على على نعاهم تجمد تذكيرهو يمت لا شنا عذابنا إذا إلا أن قالوا إن يعذن ما أن واقلا إن أننا أيقونا هني وارمينك وكردنا ورنا وحبيثين حين معينة العذاب كل شيء عذاب الله أركو أنا ممكن لا قالوا وأنسي مدقيم ماله على علنا قيم ماله إنسان لولا مجن لا قالي أيوة لوبه ياج إن يوانسي دون هذا كتابه كذية الذي تزيج إليك هذه الرسولك أيها اللغودة جيه فلا يكون ينصنقم في صدرك حقدك عبده إيسا حرج بك إنه قرانك لتنذيرك إنه تكتبقى اللغودة جيه به قرانك أمضى إليك المدكتب كوى كل إنت أكارباء وذكرى فأنا قدرت أدبقى قرانك للمؤمنين كنت عقررم إيسا أدواني زيد يا رب العظيم فعاية تحوية الصلاة هي ايمان اولي مدد اتبعوا ايها الناس دروا اليك وحضر على همال ايبوت وحالا يصفرعي وحالا رعا يرون لكم الكتاب العزيز اتبعوا ايها الناس وحضر على ما قرآنك كنزلا لك ديال إليكم لذينك, لذينك لذينك ديال حاجة لك ديال من ربكم الله قائد مامور حج لك فيها وعلى الربي ولا تتبعوا هالرائنا من دونه قرآن كاسوكا أولياء فهالرائنا عطمائسة إياه وح غير جني إياه إنسان مبنى قليلا وحير ما أهت وير تذكروا من ميزان إيسان هتدوانسامي وإذا نحب ديدان هلات بايقين ديارة مركع وكان بغانا من قية الدجمان هلكنا هالرقني وفجاءه وتقمد ايامك بسنا عذابك لنا طياتا مرئي على الوقت هذين من, هذي من لبابيه او هم ايامك قائلون مالين من هرقلاليا لبابيه بغانا وفما كانوا سلقون جاءواهم عفشادي عودا هذين هلاكي يمي إذ قرطي عودا جاءهم ايامك بسنا عذابك لنا هذا إلا أن قالوا إنه إلا, إلا, إلا دمانا واكره إِنَّ <تصفيق> آنَذَرَ كَأَنَّهُمْ هَنِيٌّ وَالْمِينُ فَوْقَ غَرْدَرٍ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلَ وَمَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الْقِيَامِ أَلَمْ أُرْسِلْ بِالَّذِي كِيَامَ دِيَ فَأَنَّ لَكَ جَيَّاً فَرَكَسَا وَهُوَ عَلَى وَيْدِينَا خُصُصِي لَدَيَّ إِقْوَلِي ماذا وجد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدتم حق ليدي لجري ان كان ليدي كقاتي ان ده ليدي كديدي وما لا ماذا المرسلين كتب حق تعال كل من الله ما دم ابو لا يا رب في يا سبحان الله الا تعالى خذ وجهي فر والله جزائي يوم ما اكون من الودين الذين ابدتك ارسل الله زراي موذا فيهم يوم ادك يا ايها الودين يا يوم يناديهم ويقول ما لا جئتم المرسلين فاميت عليهم من امباو يوم فهم لا يتسال نسألنا ولا النَّسَرَا فَقَالُوا إِنَّ وَيْجِينَا الْمُرْسَلِ فَتَظَلُّ بِالْمَقْتَوْا كَمَا يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فيقول ماذا قالوا الله مَاذَا أُجِيبُ بِكُمْ فَتَجُوبُ الْأُمَرَاءُ قُلُ اللَّهُ أَلَمْ نَعْلَمْ إِنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ أَرَأَيْتَ اللَّهَ بِحَدُّ النَّمَأِ دَئِنَ حَقِيقَتِي أَلَا, ألا شَيْءَ قَالَ خلانا قصانا شاقنا وشاقنا عليهم خصوصية وملاحة دو صوبة وحين لأقل هذا يوهان لأقلان با دو صوبة كوشيجينا بإلم نقون نقون بأن نقوشيجينا وما كنا با إبا يلسانا نقون كوشيجين ما أنواهان غائبي هدان الرسول درمي كتب لزيجيني تسكين وعيه الله شاق ووعيه لجاركيي يوارك عصبة كل كاسب وواجب جوبانها وحيالين يووحيان جلو يو وما كلنا معنو اعانين طائبين إنانو قابتك كمغنين امركاب هو تجنين هذه مركب الناس اللي يقيطا اي بعضه لقد يقرب اللي ويديه وحي حقائقنا اي بس اغو والوزن اعماش ليس ميداما اي هني يسا يوم ايذن معلمتها يو ليس الحق من الثغنة والدبوث هذه هو حلوزنه لبدا أرمو له إنه قول لحي أما خيرك أبضلن لها أما شر أبضلن لها لبدا بيئيه ستيجني كدلاتي فمن تستقر لي عصلاتي موازينه كفد خير عصلاتي فأولئك كوى خير كوضبطي كانت بطي شرطه له هم إيها المفلحون كوابه ليسي أوحي مضموضها في اخيره جريق عندو دغاي هي مرغوبه اللي قد باقيك بدباليو ومن روح خفض خفف بضوداته موازينه تجال في ساي فولانا اصدق يا عبادتي مولايك قوه الذين هو خسروا أنفسهم نفسوا دواليو فيما في سببتي خانوا مغل في اياتنا ان نزلت اياتنا اننا يبلمونك ودينا بنيو ولقد تدوا حدوا كل كما بالسيجه باب الله ودي حتى البشر فيتي اول سيدك الليين علي ولقد قد وخرونا ما كنناكم ايها البشر كنن عندنا جليل في الأرض او يمكن الله ليك انت السيد طلبني كل كائن ارضك وحينو ادنك تكون فينك الضباره ادو في ما مولايا او كانك فيها ولا قد واندوا ما كنناكم فإنه يدينك أنجليني في الأرض للك أهو جعل الله ياللي لكم يدينك فيها أردت لهذا في معايشة نلل برئيبار تجارو إيا الصناعو إيا زراعو قربار أبورتا إيا قرفر سميقانا حول لغتو تجار نلل بانوئين ياللي أكل نوراتان ومع ذلك للك الليل يدينك أنجليني إيا أساق الليل سميئي حتى نما هدنا قاعد الليل كبا قليلا وعاير ما أعدوا يرى تذكرون انت أدى الله سائرين إن يا اليك كم حدي نيسان شكركم قليل جدا هذه آيات أيام ما حظناك دينه ويرتعي والله الله فانكو دارت نسألنا الذين إن أن نكوي ويدين ورسل الله براء الرجلس إليهم إيها وأمه إيها والله الله فانكو دارت نسألنا ويدين المرسلين كوي الله براء النبط ايان قيام ويدي لينا فبدوا الجواب كريم هيا ورضو سنه دونان لا إلما لنا انك انت علم الغيوب يا داوينت الله هلي ومغوره فحميد عليهم الانباء لو فهم لا يتسائلوا وهذا دي لگران وايو الله وريرو فوصي يوم دي اياردو يري فلاننا كون سنه ان دا شيء غينا عليهم قرقوا بعلم أقوم شيغينا وليبا وصيرنا علمه عسكاً أي أنه كثيراً وعلمه مؤيد هو أول بقوة لتعلمه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قراءة بكل شيء علماً علمه مؤيد كهاء أيه إدعي وكثيراً وكثيراً ربي وما كنا وما كنا ما نوهن طيبين انما غناي ولو وزن املكي وليس خديو ليس رجليو يا وليد ما انت وحلج وجيد الحق من فمن روى ايام فيزا فقول العضلات موازينه خيال فيزا اورائق قوه هم الى كليه المفلح تولى ومن ضدي كفف الات موازينه خيال فيزا اورائق قوه الذين هواء خسروا طعبكم بأيو أنفسهم وفتمركم مالكالوما أي أهو خسارين ليرا وعلى خسارين حقيني بدنا إن نفتيساء أيو خسارين ألا تأبدو كواري لأننا هو اللقا دعلي خسروا أنفسهم نفتيبوا يوايين كما في سببتي خانون نقضين في آياتنا أنك يبقى آياتك أنك وحيك كونك مجزاك انتي قوموا يا رايوا قوموا لقد وحدوا ما كنناكم ايها البشر ان ان وقعتي نجلي في رمل مملكه او امام مريه يدك هذه وجعلنا فانو يا ليلكم منينك يا ارل من هذا معيشه النوريال كل دون اذا نسكر لي قلبه سيون قليلا واير ما هذو يا تذكرون وحسحون اي أبال شيقة اللي نقل ورقد وحدها خلقناكم أذوقين آدم بأنه أبورنا ثم صورناكم إذنك أولادا أيان المجالين قلوه جانقوا يذينكو سمعيني إذن أبال شيقة وحالبذب كثيرا ثم كثيرا نري للملائكة ملائكة أبقوا بقين ببني أيان نري يدون الواقع موين والله إذين قالوا ملائكة ياتموا سجودة والخافة سجدوا ملائكة إبا سجودة إلا إبليس وقبط الجوغي أسان ملائكة كمدها إسدنهم منقطع أهول إبليس ليس من الملائكة بأدلة الأربعة أفضل دليل بعض قادنا في سورة الكافي وحقوق من دون فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ملائك سجودي ملائكنا الله يحسن الله أمره سير هذا ملائك أبدا معزيان حضور الملك يجي إلا معزيان إذا إبليس قبض جوعي أمريكا ترضي سجودي موديي إذا عصيانك الله عزيي السجود الديدي والدليل يدل على أنه ليس من الملك ذريته أفتت خذونه وذريته أولياء ملائكتنا الله ذريته لهم لا أكل لا شرب ولا مولاهم يسوهنا أوفر علي يذنوا دليل تليل كي لو وضع من دون أصل الخلق إنه يكوك لجويه يسألين بابا خلقتني من نار ملائكتنا خلقهم من نور كتب اللغة مابوري قول أصل الخلق أي يكوك لجويه والنار هي النور أي اللغة كلابوري والطبيعة يكوك لجويه ملائكت إسيانك مصروبو إبليسنا عاسي وي مجريمه باقن كيكوك لدي ويهن وا دالان إبليس يدو ملايك تسمى دالان كل جنو لم يكن إبليس من نقل من الساجدين من جي سجودي خمس من نقل اللهم أركب قال يقال إبوح يري يا إبليس ما منعك قال إبوح يري ما منعك قيل لي اسماعيل معك ريبي الا تنسد لاي واكاك للكلام باتكين اذا انت إن سدودت انك سدوديت معك ريبي اذ قلت انا امرتك امرك ان تقول قال حكان لا غارنايا حتى اني الله هو امراي ابن اسمحوا لي قال واك جوابي انا انقا اي خيرك خير باذن منو ادم وما هو دليل انك تفر انت وعاود دليل أني قلت وحادي أبورتي من نار ألم وخلقته آدم وحادي بأبورتي من طين أرض مركعة واقية دليلنا سماعة قياس فاسروا يعنت الله عليه لا بشي أي الله بغبها دي ربي خير الرب كف الله أولا الطين أفضل من بأي شكتي ما عيه لي دوابطوا ما نافعنا ولا يعيه ما الله ولو قل كاسين كأي بيعي وعزر لقيلا ولا بيلتجي عي كلوطا قي عي بيعتبر أما ذكر ولو كان فيه منافع ظاهرة هذا لكن فضارره أشد من نظري بلد كان من القضايا كل هذا بدي يدافع ظهر هذا لبكي سابلا هذه الناحية والناحية الثانية لولا ما كان مول أم الرجاجلي وحوس الجد amma kagin ibn balado amma yusan kagin ibn balanin amirka qara dayma ay ma had ma amuru leh oo kufle in da warkan ku yiri ina dulisha ku na gudbo dan an dashi mas idan labada garbawo khadamad malumki masuku babay kare bawo yiri fa habi minha naji majal lugun jiray hadai janay ti hadai sama agan on eda lugu aatin هل كيد في ان ياي قال كان مجي او هيت انك درحال كان لومه चले करी تلك تغو فابت هو منها قه وجندى اما يكون اتمام لك ليدا انت تكبر الى الكبير في اروا زم له غيده انت إيه كلهم وكو ما اللي بجانب بطار الحظ وقمت النح قل لقولي ما دو الديدو يدك ولا حجره كل كأدمنا واحد غيري أمريكا ابنه وديد مركات كبيرين ولا تعرفين لا بلاجنا وكو ما أنت قال <سؤال> لا دمر كي قد يدعي أونا وما من بلدك عمره فخر كم دهمر لبا جننا ده فينك عديقا من الصاغرين دوس انت يكون بعلي اه ورته انكار كدخد ايا سميت ايي مركو جوهان كان باغلئ اجي كانوا سمييل يوم ما رأي مالين دال الله عارو خذ الدنيا يوم قريشين وكان لي كانوا من مالكهم وطع أرادو شنو رهب اللهم يا رين إلى يوميل وقت المعلوم تلذ الله بابا إذا قال له يا رين خاله بوره يا رين إنك أديك من الممبارين أبعد بالجوك أدينا يا وأنا الى يوم الوقت المعلوم مالين بس الجوك أدينا ياو كل كونه شجعي سلفك وإبن صدق البري هذا اللي أكديه وماي فهو يلعنى بشياءه السببه آدم تجو دلت يؤدي إذا هو أرغتنا إنه أرغت و أكبر عدد ممكن و أولاده آدم قد وفسده أدب قروري يرغى الله وضعه قال سيدانه الحييري فابيما كشي دارا هو يتلي إنه ميسي أولو مينتن أنمي لأقعدنا إن أنوا فريسة لهم أدمي فريقي صراطك ذكال المستقيمة ذكال المستقيم كواك الإسلام كفري إيالا للعقالي إسلام لماذا بحثي أي أنوا فريسانا يا وأنا نغهري ثم أدان جبكي مع فريسة لآتينهم وحنغائما دون من بين أيديهم حق هري حق هري و انقهرت وانا حق اني نكوري جديد جاني اخره انا عايزين كوره مايه كان ما نار ما يجريتو حساب ما يجريتو قسم ما يجريو ما في النشور ما يجريو وحجر ومن خلفه حقا بانوا قليل ما انا خلفي وكين ما انا وماي و جنبي هي ما تاويل لك اياك دزايا و جنبي وما ادليت قول والبحر ما كبو ماذا تنبابي يدعك الله إذا كافي عن تاي ومن خلفهم وعن إيمانهم حق عماش صالح هذا أي أنك إيماني وعن الله يسعك أقف ربنا سلاة عدو سكدرنا وعنك أقف ربنا صدق هذا حق هذا خيك أقبضنا قلك وحي يلاه واناك إلي ما ده تنب بمبونينا وعظمنا الله والهم رئيساً دون طاير قرحي الله حدوهم تسمع ما الكافر والحمد لله ما قال موهراً كربان كيّمانا لماذا كرآن لا يجيّره عماشي يا عبادة ما رئيسا شقاكو ملك شقاكو ملك كلك حقا أنك مجيّره ما في الأرض فكان لولا ما كنتي جيزا فرأتن في الأرض فان فكان أول ضوبي لا تجدي أبوي النهر يجدي أثرهم هذا أولادي صبلا ف لا تري من أجوبه ما فينا يوماً فان زمر ما قيل ما تكروه سكرني لا يهل إني سأكوفن يوماً عفاك الله ربنا وأنا عويا مالي الحمد لله عظمات مرضى وان الله من اهل ما رزق اورايجو حرير بايجو الله يذكر جارين ما فتنا سكن كل احدها يموت الى الله الى الموت فذاك بر الله متف تجار عليه حتى صار انت جو هي قادر نائب كل ولا تجد اقدر من ذاق من لا يسبني سبني ذاك الدين لهلنا لم الله صلوا صلوه النبي ولا يغاد اولا فلن لله فقدت الله في طولي ما يفعل الله بآلامكم إن ذكرتم فامنتم لا العوابل اكبروا الايمان باللي جواي مثلنا بعض نحمده بدل حي فايش ذكرتم لا يذنكم فكان يعمل ان البلاطه كان من اللي قالوا اكبر باللي جواي نحمد موقته ابن سباكو سعلي الحمد لله مر ولا تجد أجدرهم سافرين كله وغادي سوري يظهيمي فالله يجعلنا إن الزيادة النعمة إنه وحلوه ذاكو سعيد وكواد ولا تجد أجدرهم سافرين قال مرساكوا أبيني شعنها هذا الله مضعنا وحضوك منها كبعث النظم بعد نزعوا من أجدوا اللبوحي الله عليك إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة في إلى يوم الدين ملائفك إيا بصرك مؤمنينك إيا الثلنك إيا مدو البراء أعوذ بالله من السيطان الرجل مدحوراً مطلوباً عن رحمه الله أضاء الطيراء كأباء وأفلاء لغو كرياً كبعمات أما أحبان جوفاً إيا المدين إيا بحبان ضائماً نوارك رواك ومنعك فضعك فراء منهم أولاك أدم فراء لأملعنا لوئيكي وجرالي فعن قلت أرسل أملعنا من أنبيحيا فعنما نار تليرا منكم أنت وأتباعكم أرسل يا أولاك أدم فراء أجمعين دمانتي ولقد وحدف خلقناكم إن أني آدم ثم جدد صورناكم تسميه نيبان قمعيني ثم كجدالنا كله فحن أمري للملائكة ملائكي قيمي قبضني فتصريفه وتقريب أسجدوا يا عدن ويسجوله فجدوا بهنا أيها سلام هي, هي الله ذبي جايي كرام الله ودبا فججدوا الملائكين سجوله إلا إذنك لم يكن إبليس من نقول. من الشاجدين اجي سجوده شمد من نقل قال ما منا أجاب فيني من أكاره بس الله تجديه كنا تجودي في أمر سو كأني يهودا أبي لا يجديه كنا تجودا خوفارين عاريدا هم ويدا أمر كي جو حكلي ويدا أنا بيسو إني أنا أنا خير كفي من هو هذا صوب معي خلاص وعدي لا بوردا أنا من نارين أنت وخلقته دو إثنو وعدي من طين لابد قال كان ديجه هو اول دمار افضل من نفسي حتى ولا كان كذا قيم البغناي قال هو وكان ده بالهم كان بيير يورو و بالتاي دلكا و راه ده بيير تاي كذلك الى فيريا هي فامر كاو فيريا و صارينكلا بفيري قال ادو يورو حظ دالمنا جنابك هوما يقولوا ما حاجتك اجديجليجا أنت تكبر تنهي سويدا يجيزك يعجلنا يقول هذا يفخرج بحث إنك من الديرون وهلو يجيب من الصافرين من الزليلين من الحقيرين انت دوفوا بعضا يا أورطان يا أهدي متابك تلتاو قالوا عجري إذنك أنزرني إذنك كل يوم الماليك اللي جاره تبعثوا كونك الله صارتونه قالوا يباو إنك هذه من المنغري قالوا كابنا يا في دا سورة في الى يوم الوقت المعلوم هذه الجنية جميلة ايه الوغوث ميو عليك اللي سوح يريد طب. بلنك ايه وقت ووقاتي او سوكوك الله وارجبن ايه ففي ما فيه سببك ايه انقول هو يساوي انه قلونه يساوي ايه اللي افخدن فريطة لهم ايه اذا فراتك جدا دا. المستقيمة طوصة السراط المستقيم هو الاسلام اسلام لماذا يقول هذا هيا نفرسنا يا ثم كذبنا لا فحن نلقي منا يا من بي ايديهم حق هورا وقياما من عند ذا خلفهم إن الله فعن ايمانهم من السلام عباده عرك بلتك ولا مجيد عليه وإنه مدره حين رضعنا وعن سماعيليهم حق ما آتين يجبك النفل فهو مركا هيني مدونكي اكترا وميزا وضبدا انا اشاكرين فقم ماذي قال يباو عيني اخذ مناك بعميزا نزعوما ادعو لغو حيثاريي نزعورا لغو ابيي لمن عزا فبعا تفرعا منهم اولاد وادم عقوة تارعا لام الله لا اما يحيى جهنم نارت الليران منكم ادعو يا ايدا تفرعا اجمعين اقول تبني في القاضي قلت أنت آدم لا لاحظ انت إنت أكذب غارة سعارة خذ الحين ويا آدم آدم هو وتكون جد أنت عبيل آدم في يجاوزك إذا أنت هذا حاول من أول حتى الجميع يجد فكل هنا من حيث نرى لن نجل. في ثمان رفضان وهواف أيا اللبائي يدين وفي الجد ما خانه ولا تغرب أو دوانين هذه سن أشجرة أجادها معرفة وز معينة في الجنة لما يجيب نوعها وقال في الباياها إنها باياها هذا لما يجيب أنا أجاد معينة فرسلوية طاقة إساني الله يسعو بري هذه سن أشجرة أو دوانين نتيجة لنا مقر حجات جاك دواتان فتكون وعجلة دين من نقنسان واليمين تواجدت عن كنيل سكر منا وانينا كنيل كنيل سواكنا خشوا الدنيا نخلواها واسوا وحوا سواه فيك واسوا لهم واركروا وهاذ لا يزال جوا الله خفيف وبنيرانه أنا وألدها يهان نخل وحلقوا يلهما حوي آدم الطيبان أيها اللقاء يردين إسرائيل لقصة يردين إسرائيل أيها اللقاء أي أي أي صلى الله عليه وسلم في اللقاء بقر شعي مجنوها وارد سورة من المعنى و على جنيكما على تجارة الخنج وملك الله يبلغ وقرنا عندما نعنى نجد قحدة من يو سلمانى مهم السفية مركانا جيدة وفركانا على جنيكما على تجارة الخنج وملك الله يبلغ لبضانه وثالي فوصوص الخريطان أي أن لهم لبدي والد اللي قويه ويبديه من الموسيق ما هو الحين وريا لقريا أنه ما حقوضه كس واتيما أوليال خضاء أول أورادي هو زمنتاي نور بيكو زمنتاي فالسا قول وريقوا ما ينركن يغضن الهرائيو كلو فلقى أورادي تدني فقال وحو يريد فاركوكو بالله بيبوكا ما نهاكوما إذن كالنرهبي فبوكوما إذن كالربي عن هذه التجارة سيطان وطنع ونجادة إذن كالنرهبي إلا هو إذن كالربي كراحة أن تكون إن أضحة تنبون أي مراكي لبمرك أو تكون إن أضحة من الخالدين اكتوالي والناشة وغير أي اللي iyagiyale iyo madax ay haday ora warjii kan ciidde darbu hayayti ciya qasamaahuma halka beenana darte lugyaha way lagu laga dalbu darta keen hadii yaa oraba لكومله والدينه لا مناتين صعبين من حبيب وقيت وانا مش هو أن دين قوات فدل لهما وصورين ماشي سيدنايه فاكسر في دويو الله لهما وصور دويو بغرور كده في قلبنا هلالي فلما قرتي ذاك حماوني سبهم يا قمر كده دميه اجت كما تجيه قولا ديب علي لجدلهما وحاهم موقتي حواثهما أو ريال قولا وحاين أركب ماذا الأركب هو أركب وملكي في الجبور الآخر قبل أركب زلديك سوى الأركب لكن قد ذكر لبضى لمبواسه أركب إذن هو إذن أركب عبد الحورة وحاين لأركب كيري أبنان خسو وحيث بدلا يخطفاني إنه إدى الجناية عليه ما فرقه بك كي ورقي جنة كأنه في أجهدي إنه أوردك إدى الجناية على إلهي وهو إنا يموت أيضا قولتا فالقا كان يقولنا حتى العماطة فردوا بينا حنتا إتنك فئولا رتتقا الورا سيئين فاركوا بوافا فنداهما فأحاويانا يقولون ايوني الا من حكمه اذا كما رضينا انكم متجره فجدتكم تايمن في قدام مشه قال دين قرره بمو فيدان لَكُمَا لو قد يقول لكم ان طيبان لكم اذوم من كما ير حتى جميعا جميعا جميعا جميعا و تكون جميعا جميعا جميعا و تكون جميعا الجنة سجد فكلاحنا من حيث الماسئات شيتنا ضنبان بكعنا فلا تغرب حتى يلوانينا هذه سجارة في جميعا وطنة و فتكون من الظالمين انت قدرتك الثقب وضوطة وحاليقوين هنا الذين يوالي حيال لغوين من يبديهم أمو ديه فهما يلا ما أوردي أوريا لكذا أنا مع, مع أقوض أم فواصيما أوريا الخضاء فقالوا هنا كن مني ماناكم ربكما فقالوا لذلك مرد عن هذه السجرة إذا نوتنا إلا أن تكونا إن بعثا ينبوكم كذلك ملكين اللبا ملك أو تكون إن بعثا من الخالدين هو قواري فقصمهما يبقى الحياة وأول أرسل هنا أول أرسل سمي أمي للسيدان لكم عاوي آدم لمن الناس حين. انت خير من عيسى وإذين داعاتها أي أنكم داعي دا تعني الله عليه فتا كان الناس عنه فضأ الحي رحي لها وستغير جورة وارموا نغذي الناس لانت أردوا كلها رمي هدى الله هما لبدأ كذا يتغلقوا للمسعد لما انسى كحاضر فلما قرقوا لما انسى كحاضر يعقى اللبديه والدلميه اتجار تجربه اتجار امه بطري فهما اللبضوضة هواتوهما اغريال قوضة اواتو فضيطة وحيث وقلن يخطفاني إليه بجنايا عليهم هورده بفرقه في ورق الجنة من بعض ورق الجنة كيه يوه على ما هوه يوه على ما ذو أكل أوردكم ابن باية فناداهما وعروا يا رجل خبوهما إيجاد ربكم وحن كويني ألا منهكم موانا إذنك الرجل أن تلكما إذنك فينا أكثرتي إجادة فأقول هرورا لكم إذنك إنا خيطان انت عرن أصدى لكم اللذينا أدوم الأرض أي أديني موضين أي يا ذا صريقي حاوي آدم ابن إبليس ما ينعن علين أنا خير منه في قبك لك مركبا وليس ديبا لكن الله وعنونيا فترق آدم من ربيك المات في سورة البقرة فلماذا أنه وعنونيا يل. حياتنا ترك مركب وعطايا قالا حاوي آدم وعيرا ربنا الله أنه بركنا له ولمنا فقردرتنا أنفسنا نقطع نظام جميل مننا إذا وإن لم تغفر لنا كنت أرى فروح المسارة من, من ربك الله لأننا أليك ربك الله المسهين حتى أذن الله او وإن الله فالي لنا لن من الخاسرين انت تتعب قوة الله وإبيتك لا حالة أذو حكم كعزالة الزيزارة فينا اهببها اللي يريد فيا اخرى فيا جينا اهبطوا فهوه كرعالا واحدة فبصال امره والنحي اما ابنيس هالفراسي لما شكتنا اللي يريد فالبريل ان يجن النحي كيسان او دوائنا بعضكم ولا لبقوا سبحان الله يا إبليس الله يا إدم وذريته إدم يا ولدي أنا إبليس أنا يه لبقوا شرير الله يا إياه دنا أو لا جهادم جلادي الفي يه والله هذا واحد حماره الأول لبنا فلما له لقيه واحد حمارين فسيجاهد جند إلى كان العار وخيرنا في باجيات فرباه جلوس جمله إذا عداوت تجنبا. أولوك تجنبا. بعضكم يا نور سمر كلا صوب عيبه إحديوتو خبطة جنده قلول كتلة وذاهنا بعضكم قاردين في بعضين قارك كثر أذون أذون يع يا في لي سوط ولا لي ما سنا صرف محبلا في الأرض لونها وتقارم صغنان ومساع راح إلى حد إيجاديد وكذا ما كذا هالا ايبا يريد فيها روحة ارغغة الجنة هولا كل نولانا ايقال مالخة وضو ففيها ارغغة كل من ايتان في فمنها ارغغة ايقال اللي لكسر بحين ايقال قلتا رحلاتا اياتا كل بابا قصير لكم الله نجد مواثك كل كلمه ادم و مولانا اي او تجايا في نفسي هذه لدي و في لاتيا ايرى لا في ايات الصراحه او كلمه كنا خلقناكم وفيها نعيدكم ثمنا نعيدكم هنا تروى امر في سورة النور وكله كلت اياته وانجاء ايام بشرك اسال الخلقا ابو ري في حديث ايضا اقول لمن ايا ايضا الله صار بينا واركة المجدية الله اي لاجم حيوي اي ربنا يا ربنا انك الرب جنب فانه هو عند منك انفسنا نقضي الكالنذا فإلا انتغفر لنا هذا رب وانا النار دافنا وطنعنا هذا النور نعريفا فانا انا وعنعنا في سن الخاسرين وصعب قصبا على يدوء ايه ايبتوكوا وفت الجنب فاعبكم قارجين يدخلون خارك ذلك ادو ال جوي طلبه محاسنهم في الارض الكزيده وتجار السكن في المواطن الراح الى في اللي جار حاولوا فيها ارض الجزيره حياه تعيشون كل من دون طن وفي ارض الجزيره حياه منظوره كل من دون طن كلنا ارض واحده يا اخوتينا يا بني فأشعر أمام شاكت يواني يواناتي يو يا بني آجام آجام أرورتي في فيها قد وحالها أنجلنا إنا أو ريال في اللي اللي في وعين من الجيمة عليكم جارتنا إباساً در أنا أفعل أين قم كالعادي جاء حاساً يواري جاء صوافق هذه في خلقها أغبني وأبور النور إنه أين أتيساً وإنه حدنا حيالي يوسم كل عبر عبر ساكي وابر اولا افتريجن ورزن ليعي وارخيشن قبلو عربوا لنا في بضيحة ساكي بساكينا ويبينتا وبيتينيو لقد عميك في عنا فالطفئي الليك عفضي وبدأ في كبهي فالطفئي الليك عمالي فالنباس التقوى بغنين في عدن لك بغبرك هذا يالي كبرك عفضي وعالك عفضي النفسي لا ايا خير فالوالبسف الأول ذلك قال الله يبين من آيات الله قد آياته أن يكمد آيات دعال الله سنياجا مضمنت تذكروا من أيوان كمان الرب حدوستان سامس الله وعفا فاكتمحي النووك اللي يدرى أي أيها عزنا مرلغة فضجيب تخانتخي يوكف بني أي أولادي إبليك لا فقال عزمين من يا بني آدم آدم أولاديك لا يبطناناكم بلين في سبيل دين بلال والصعود سيدنا سليمان يكملي اول شيء رقام في سبيل السلامه في سبيل فيلا اخرجوا ابويكم وهذه التي من الجنه كما يحد تهدير انهم لدوال العذره في ما ترك النور ترى ترى تتبجله اي المعطيات سواء في سواء فيه ما اوريالك حدا له على الشد أن وألم أن هدا جد ديجي فينا قرار دايي في وجهك بدا خطر كل كاشف سوف أضها برالكا كلام داويا صاحبك يا يوقي ما راهيا هو وفرايا إنهم سوف فراكم في يديها هو مثله هو وصابينه في من ألف مال أيضا لا ترونه تذيك أجهد سنان نظره باع لعله وأيالي أقصى ياطي وعنك يالي قوليه قاميان سيف قاميان كل الذين لا يؤمنون على هما صار وصياطين به قاميس وإذا فعلوا حضر شارك وفرا فائشة جنائية وآهن يسينيهما قالوا أين يهين على, علي, على الفائش أي بور فيها يا أولى الحوالات يا وان كم ينقر كذا أضع أنا أبي يركنا نكسر قرنه أبي يلبنا نكسر لكن والله أمرنا بها خفرينا إلى الله بأل رجالي والله أبدنا أمرنا نفرج سافا إجوا سافا جبنا إلى رجالكم وبنو آثرة إن الله هو لا يأمر أدوى ماذا ما فرى بالبقرة خدوثاً يا بقري وحن أدوى يا في سورة البقرة السيداني يأذوكم من البقرة ويأمروكم بالبقرة سيداني هم الله يتفروا تقيدوا معا تقصيدان ومركز اللي كنا بيتان أتقولون هوا أدوى دلتان تعد على الله أدوى ما لا تعلّمون أغني خدوثاً يباح نفري وهو أضمد فرع كل واحد رسوله وقراله أمّر رب هو أمر الله أمّر الرب تبقي أضمد جفري بالقسر ترسار في عاجل منه وهنا رب أضمد كل مني وجوهكم واجنين من كوثية. عند كل ماسجد كل يأتي واجنين من في أكبر حتى العبادة سمعين على اللهم نبي فوقعكم فدعوه تبعا بنا تخلصين تبعا بنا برع فرالي له أبدا أتين أملك وتلجال كما بدأكم في الأباء والأبوري في مو بالله بي. أكل رتال أيا تأجون فسانا خليتا فريقا غير خمد عددتا حتى يبعنوني وفريقا غير خمد عددتا حقوا عليهم فالقوضة الله تعالى تبادلني ولماذا؟ إنهم إذا اتخذوك الرياسا يا رسول زيدي له أي شيدان حيطيك أولياء وإيا ليسوا إليه وهو جانية من دون الله يا إذا مركز وعلى العقل يؤقر كت شيدان مؤقر أي وليما إفلقوا أنهم يجايني هو وحن نسميه يا بني هذا هذا مولادك قد وحرون أنت اللعين من الجيمة أريكم كركونا لبعض صندر إلا أنه يجير الجيمة وحسو بقيمي وحسو في الليلين أمود كل الليلين تعالوني أركاثات قادة وواري القرية خواسكم أوريان كيما أورا إلا القرية إنه يواجه كاي إنه يأواصر جاي ونحكم آلية فدنجل عليكم لباسا يواري ثوافكم عوردين القريو فالقا عوردين الله سروا وواجي وغيسا فقووا عن رباضنا يدك يدك يلو ساقري يشتجون عليهم تجيني واللباس الثقوة التي عرضها درسيك والثقوة المكتب سنلغبت ثالث تاسم خير قفعا في غرق ثقوة قفعا ثالثك من آيات ربا وإن أياكم كثيرا أن يؤكمدهم لعلهم مذنون تذكروني تذكروا وانكمان يا بني آدم آدم أولادهم فيا لا يفترنكم تستميدهم بلاي حتى أردان تستميدهم بلاي حاصدهم أخرج أبوائكم لبدئكم بكئين من الجنة كما دولتهم ينزعوا تستميدهم هيا أنهم أعضب سباسهم طرقوا او كسيبا ليريهما من القصير قواتهما او ريال قولا انه صوتان يراكم ويجيزا هو انسلا يا وقليله من حيث النليلان اترونهم في ذلك الناس يجيز انا نجيبا سعالنا يا لي قصر يطول وعنوك يا لي قوليا ولعما مشاوكا نجا كأم الأمير يا يؤمنون إبرهما قواته دنيا وإذا فعلوا حديثه رسميا فعجرا جفون قالوا أيها الذي وجهنا إلي أبا أنا أبا يالك أنا عليها يوفع لنا كمنا لي علي وجدنا عليها على إذا فعجل بثلا أبا أنا أبا يالك أنا كألي صل الله عبادنا أمرنا أن يقول الله فحافر الله إن الله يدوينك لا يأمون مفرة أدومينك من فعشاء الحمر فأتقولون هو أتواب ليسان على الله يدوينك أحد سلامة اليوم ما عدد ليسان فهم سرد ليسان وحفر حفر ليسان تقولون فتقولون هو أتواب ليسان إركع الله لي يدرب أنزل هو أتأمين هي التوضيخ أنو على الله يدوينك ما هو لا تعلمين او غير مركات رابين حمونا فريد بان كل فالوحات رابين رسول الله امره خبه خبه يكون كوحو فريد بالغفص حتى الذي يدرخوا طاقموه جواكو فجذي مصوتين يجري كل مسجد مسجد كل بيادكو ودعوه ودعوه ودعوه فوقا ويارتن مخلصين حتى لكا فنعي قم من عتني من ياري مغلقينه وبراعته يطاعله له أبد حديث عمله وذاك كما تبي فيلمي له بجاءكم أبدا أبوري جينا وبالله وهذا دراسة إني قو كون فندري هذا دراسة إني وابي يامنا إني قو كون فندري فن جابري حياة إما في قوله فلقد جيتهم من أفراجاك ما أخررناكم أول مرة كما بجاءكم وإبعادوا رجونا أب الله بيضاء سأعودون وثمقون عسان وثمقوا أمنا عسان خريقا قريب فريق كمدى ذكا حجاء يبحنوني وخريقا قريب ذكا حق إبواسي عليهم كالكوضة أطول على بعض النمو طبعا يقبوا بعضي أن أي يتخذوا إياكي قطعوا إلى الرسول في عقل تنتينه في أستياطين حيث أن يروا حيث يجب أملياء حيث أن يليان من جن الله يتوين كففة فيعثرون عين مليل أيام أنهم يبعوني مهتدون طواعا زيين والله أعلم